لا هاتقتلوا التادزي لا حدا دمعه تسيل هل يا لا حدا دمعه تسيل عنا محمد قرر يشي عنا محمد قرر يشي كلمات كون يصير تبديل كلمات كون عفي حياتي وما تويا على محمد علي يا لحق لحن عدت شيل علي يا لحق ده معناته شيل علنا محمد حرر شيل ما تكون يصير تبديل بالما تكون يصير تهف الحياة وما تويا على محمد تك صوتي لاذان الاذان قران راح وباقي قران قران قران لا زهر نصبت بيتي لحن وزهر نص لحن والمثلك انت شلون تنسى والمثلك انت اهلا على محمد علاكم يا ويلا يا محمد يا ويلا على محمد يا ويلا غابت شمس رب السماوات غابت شمس واد سمعت محمد على الارض مات سمعت محمد رب السماءات سمعت محمد على الأرض مات هيهات مثلي يصير هيهات هيهات مثلي بعد بعد هيهات مثلي مثل ميوان رب العرش من نور سواه رب العرش على على محمد واه على محمد واه لا تتعال على محمد محمد واه على, على محمد الشهر صاحت يا ضوء العين والزهره صاحت يا ضوء العين يا نبوي المني جدك يا نبوي المني يا غالي الحسن وحسين بعدك يا غالي الحسن وحسين لك بعدك يا غالي يا غ... انا اشوج عليهم يوم فرقه اشوج عليهم يوم فر على على محمد حقا لله على محمد و محمد والله هل لي قلب حسين مجروح هل لي قلب حسين مجروح هل لي قلب حسين مجروح من جسمه تطلع عاداته من جسمه تطلع عاداته جد يموت مذبوح من بعد جد حتموت مذبوح املاك رب الكون تنع واملاك رب على محمد الزمن بالناصب يدور قادم <تصفيق> الحشي النظم الحاشي الزمن بالناصب يدور ما الشاية لازم نعتننزور ما الشاية لازم ننزور ما الشاية نقي ما حزان عاشور يما كنقيان عاشور ونصيح لك دربك مشينا ونصيح لك على محمد على محمد وه ك ورايه علي وياي هي هي لكن ورايه علي وياي شي عي وغض وعادات واعادات شي عي وغض وعادات وياي يمشي المهدي مشاي وياي يمشي المهدي مشى هلا هلا وياي ان يدير الوجه نلقى كل ما ند على محمد على محمد على محمد وعلى محمد واولاه على محمد واولاه على محمد واولاه بابيا على محمد Muhammad Ala Muhammad, sawtak so sawtak so Ala Muhammad Muhammad wa wala ala Muhammad wa wala محمد وعلي علي, على <تصفيق> هذا الزمن بالمهدي موجود عائدنا واحنا شيع تجنود عائدنا واحنا, موحود عائدنا واحنا <تصفيق> <وحنا> <تصفيق> هذا الزمن بالمهدي موجود عائدنا واحنا شيع تجنود ويانا يمشي ندري موجود ويا كل شي عيد عيد فرج مولاه على محمد يا على محمد واولاه الله يا محمد واولاه على محمد علمنا هذا الاحساس ما شاء الله هل هل علمنا هذا الحصار شعبنا صرنا تفخر الناس شعبنا صرنا تفخر هلا ال... <تضحكي> هلا هل... شعبنا <شيعة> بنصر... صرنا <تضحكي> <من> سر... <تضحكي> رجعنا نبقى رفعه الراس يا الله رجعنا نبقى رفعه الراس خطوه محمد هاي فتواه خطوه محمد هاي فتوى هلا خطوه محمد, هاي فتوة. فتوة محمد. على محمد واوي على محمد واوي لا على محمد واوي لا على محمد على نبينا واوي لا على نبينا واوي